كقوله هود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين كما تقدم وقوله قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون لم يبين تعالى في هذه الآية الكريمة هل رد إبراهيم السلام على الملائكة أو لا لأنه لم يذكر هنا رده السلام عليهم وإنما قال عنه إنه قال لهم إن منكم وجلون وبيّن فيهود والذاريات أنه رد عليهم السلام بقوله فيهود قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ وقوله في الذاريات قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين وبيّن أن الوجل المذكور هنا هو الخوف لقوله في القصة بعينها في هود وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وقوله في الذاريات فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وقد قدمنا أن من أنواع البيان في هذا الكتاب بيان اللفظ بمرادف له أشهر منه، كما هنا، لأن الخوف يرادف الوجل وهو أشهر منه، وبيّن أن سبب خوفه هو عدم أكلهم، بقوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، نكرهم وأوجس منهم خيفة، قوله تعالى قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم، ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أولئك الضيف الكرام الذين هم ملائكة بشروا إبراهيم بغلام موصوف بالعلم ونظير ذلك قوله تعالى أيضا في الذاريات قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وهذا الغلام بين تعالى أنه هو إسحاق كما يوضح ذلك قوله في الذاريات وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو العليم الحكيم لأن كونها أقبلت في صرة أي صيحة وضجة وسكت وجهها أي لطمته قائلة إنها عجوز عقيم يدل على أن الولد المذكور هي أمه كما لا يخفى ويزيده ايضاحا تصريحه تعالى ببشارتها هي بأنها تلده مصرحا باسمه واسم ولده يعقوب وذلك في قوله تعالى في هود في القصة بعينها ومرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا الد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب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 دلالة الآيات القرآنية على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق على وجه قاطع للنزاع والغلام يطلق في لغة العرب على العبد وعلى الصغير الذي لم يبلغ وعلى الرجل البالغ ومن إطلاقه على البالغ قول علي رضي الله عنه يوم النهروان أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فعلمنا والحسن وقول صفوان بن المعطل السلمي لحسان رضي الله عنهما تلقى باب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعري وقول ليلى الأخيالية تمدح الحجاج بن يوسف إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها وربما قالوا للأنثى غلامة ومنه قول أوس ابن غلفاء الهجيمي يصف فرسا ومركضة صريحي أبوها يهان لها الغلامة والغلام قوله تعالى قال أبشرتموني على أمسني الكبر بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال إنه وقت البشرى بإسحاق مسه الكبر وصرح فيهود بأن ورأته أيضا قالت إنه شيخ كبير في قوله عنها وهذا بعلي شيخا كما صرح عنها هي أنها وقت البشرى عجوز كبيرة السن وذلك كقوله فيهود يا ويلة أألد وأنا عجوز الآية وقوله في الذاريات فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم وبيّن في موضع آخر عن نبيه إبراهيم أنه واقتهبت الله له ولده إسماعيل أنه كبير السن أيضا وذلك قوله تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء قوله تعالى فبما تبشرون الظاهر أن استفهام نبي الله إبراهيما عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للملائكة بقوله فبما تبشرون استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى ويدل لذلك أنه تعالى ذكر أنما وقع له وقع نظيره لمرأته حيث قالت أألد وانا عجوز وقد بين تعالى أن ذلك الاستفهام لعجبها من ذلك الأمر الخارق للعادة في قوله قالوا أتعجبين من أمر الله الآية. ويدل له أيضا وقوع مثله من نبي الله زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأنه لما قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة الآية ونادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا عجب من كمال لقدرة الله تعالى فقال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل الآية وقوله فبما تبشرون قرأه ابن عامر وأبو عمر وعاصم وحمزة والكسائي بفتح النون مخففة وهي نون الرفع وقرأه نافع بكسر النون مخففة وهي نون الغاية مع حذف المتكلم لدلالة الكسرة عليها وقرأه ابن كثير بالنون المكسورة المشددة مع المد فعلى قراءة ابن كثير لم تحذف نون الرفع ولا المفعول به بل نون الرفع مدغمة في نون الوقاية وياء المتكلم هي المفعول به وعلى قراءة الجمهور فنون الرفع ثابتة والمفعول به محذوف على حد قول ابن مالك وحذف فضلة أجز لم يضر كحذف مهسيق جوابا أو حصل. وعلى قراءة نافع فنون الرفع محذوفة لاستثقال اجتماعها مع نون الوقاية أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته